بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شي وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء بأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء يا نور يا قدوس يا أول الأمورين ويا آخر الآخرين <سؤال> اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعام اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشعب بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من غربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تصامحني وترحمني وتجعلني بغسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا اللهم وأسألك صلاة من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم في عندك رغبته اللهم عظم سلطانك وعلامك مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك اللهم لا أجد للذنوب ظافرا ولا لقبائحي ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومن كعلي اللهم مولاي كم من قبيح سترته وكم من فاضح من البلاء أغلتاه وكم من عثار وقيته وكم من مكروه دفعته وكم من ثناء جميل نست أهلا له نشرتها اللهم عظم بلائي وأفرط بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفحي بعد أملي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومضالي يا سيدي فأسألك بعزتك أن لا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفي ما طلعت عليه من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإصاءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رغفا وعلي في جميع الأمور عطوفا إلهي وربي من لي غيرك أسألهم كشف ضري والنظر في أمرني الله اللهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوا نفسي ولم أخترس فيه من تزهين عدري فغرني بما أهوى وأصعده على ذلك الغضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك وخالفت بعض أوامرك فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه غضاك وألزمني حكمك وبلاؤك وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذراً نادماً منكسراً مستقيلاً مستغفراً منيباً مقراً مضعناً محترطاً لا أجد مفراً مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة رحمتك اللهم فقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شد وثاقي يا رب رحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي هبني الابتداء كرمك والصالف البر يا إلهي وسيدي وربي أترى كم عذبه بنارك بعد توحيدهك وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك. ولا به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيته أو تبعد من أدنيت أو تجرد من آويته أو تسلّم إلى البلاء إما كفيته ورحمته، ولا يتشعر يا سيدي وإلهي وملائ thy تصلّي النار على وجوه خرت لعظمتك صادقة، وعلى ألسن نفقت برتوحيدك صادقة، وبشكرك مادحا وعلى غلوب اعترفت بإلهيتك محققا وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت قاشعا وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طائعا وأشارت باستغفارك مضعنا ما هكذا الظن ولا اخبرنا بفضلك عن شيء كريم يا رب وانت تعلم ضعفي عن قليلا من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على اهلهم على ان ذلك بلا ومكروه قليل يسير بقاءه قصير مدته فكيف احتمالي لبلاء آخر وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته وتدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يك. إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين يا إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أضج وأبكي لأليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته فلئن صيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراغك وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر على النظر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك فبعزتك يا سيدي ومولاي يُبصم صادقا لأن تركتني ناطقا لا أضجن إليك بين أهلها ضجيج الأملين ولا أصرخن إليك صراخ المستصرخين ولا ابكي عن عليك بكاء الفاقدين ولا انادي كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين يا غياث المستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاق طعم بها بمعصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بالإسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولايا فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما صلف من حلمك أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك ام كيف يحرقه لهيبها وان تستمع صوته وترى مكانه ام كيف يشتمل عليه زفيرها وان تتعلم ضعفه ام كيف يتغلغل بين اطباقها وان تعلم الصدق ام كيف تزجر زبانيته وهو يناديك يا ربا؟ ام كيفا يرجو فضلك في عتقه من رافه ترحم فيها هي ما ظلك الظن بك المعروف من فضلك ولا مشبه المعامل سبيل الموحدين من برك واحسانك فباليقين أقضع لولا ما حكمت به من تعذيب جاهديك وقضيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاها لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المراندين وأن تجلت ناؤك وتطولت بالإنعام متكرما كان مؤمنا كَمَن كان لا يستبون إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أنتهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل غبيح أسررته وكل جهلا عملته كتمته أو أعلنته أخفيته أو أظهرته وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أن ترغي بعلي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيتا وبفضلك سترتا وأن توفر حظا من كل خيرا أنزلت أو إحسانا أو بر نشرت أو رزق بسطت أو ذنب تغفر أو خطأ تستغفر يا رب يا, يا رب يا رب يا إلهي وسيدي وملائيا ومالك رحي يا من بيدي نصيتي يا عليما بضري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي يا ربي أسألكم بحقك وقُدسك وأعظم صفاتك وأسماك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك عاممورا وبخدمتك عام وأعمالي عندك مقبولة حتى تكون أعمالي و أورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من عليه معولي يا من عليه شكوت أحوالي يا رب يا رب يا رب قو على خدمتك جوارحي واشدد على العزيمة جوانحي وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرح إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في البارزين وأشتاق إلى قربك في وأدمو منك دنو والمخلصين وأخافك مخافة المغنين وأجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بسوء فأراد ومن كادني فكاد واجعل لي من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأغربهم منزلة منك وأخصهم ظلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجدلي بجودك واعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجاك وقلبي بحبك متهيما ومنّ علي يا بحسن اجابتك واقلني عثرتي واغفر زلتي فانك قضيت على عبادك بالعبادات وامرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة فإليك يا رب نصبت وجهي وإليك يا رب مذت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي وكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء يا صابغ النعام يا دافع النقام يا نور المسوحشين في الظلام يا عالم لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله وصل الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وَسَلَّمَا تَسْلِيمًا